ثم ارجع البصر وكي ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا أرجوما للشياطين وأحددنا لهم عذاب السعيد وللذين كبروا بربهم مداب جهنم وبئس المصير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 وقالوا مَا ما نسمع أو نعفل ما كنا في أصحاب السعير فاحترفوا بذنبهم فسرقا لأصحاب السعير إن الذين يحسون ربهم بالغيب لهم مغفرة وَأَجْرٌ كبير وأشروا قولكم أو انهروا به إنه الصدور فَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّفِيثُ الْخَبِيلُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَوْلًا فَامْسُوا فِي مَنَاكِرِهَا وَكُرُوا مِرْزِّهِ من وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَبُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَن في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 ذلهم ينسون من دون رحمان الذي في يمشي على وجهه أم من يمشي على قرط مستقيم أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفتد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى ذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند إن وإنما أنا نبيل مبين فلما رأو ذلك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 بَنَن يَقْتِيكُمْ <تصفيق> بِمَا